Thank you. نحب الأمر انامر دي حبيب حبنا ميدنو انظر ونظر كل يوم الضغط عدود عليك وانتباه النور که نینو сидеть وإن شفني صاغغ على داري وحلالي تعذيب السيئة يحتدني ويغير من صغري على وعدة مسحين وإن كنت يوم ترضى وصرت حتى لي أعيش بأمان النكيم جلهم سلطان ما تقولي إزاي أنفقت لا باعث زي انتاك لنطاعي التعطيب في ارواك ولا قلبي اتناك it na it na I'm <laughs>